وَلَقَدْ جَاءَ مِنَّا فِي السَّمَاءِ بُرْجٌ وَزَيٌّ مَّا آلَ مِنَ الظِّلِّ وَحَفِظْنَا اشتركوا <تصفيق> وال Wa in وَإِنَّ لَنَا نُونُ يَعْنُو مِتْوَانَ حَنُّ الرَّسُولُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ من وَلَقَدْ عَلِمَ النَّدَمُسْتَخِيرِ وَإِنَّ رَبَّكَ Hakeem عليم ولقد صالم من حماء مسنون فإذا سويته ونفقت فيدي من روحي Thank you